إثنى عشر استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم طبق ما تراه في الصور استمع استمعي أعد أعيدي أكتب أكتبي اقرأ اقرأي افتح افتحي أغلق أغلقي